ولئن ماتم على أي حال كان موتكم أو قتلتم فإلى الله وحده ترجعون جميعا ليجازيكم على أعمالكم إذا المرجع إلى الله سبحانه وتعالى ولا بد أن يعد الإنسان لرجوعه إلى ربه فربنا جل جلاله لا يظلم أحدا ولا يهضم أحدا فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فضًا غليظ القلب لم من حولك، فأعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، فبسبب رحمة من الله عظيمة. كان خلقك أيها النبي سهلاً مع أصحابك ولو كنت شديدا في قولك وفعلك قاسي القلب لتفرق عنك فتجاوز عنهم تقصيرهم في حقك واطلب لهم المغفرة واطلب رأيهم فيما يفتاج إلى مشورة فإذا عقدت عزمك على أمر بعد المشاورة فانظفه وتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين عليه فيوفقهم في ويؤيدهم ايها الاخوه هذه الايه الكريمه عظيمه في معانيها عظيمه فيما تدل عليه وفيها تربيه وتوجيه للابن في بيت اهله وللزوج وللزوجه وللعامل ولمدير العمل وللمسؤول ولل وللرئيس والمرؤوس فبما رحمة من الله لنت لهم هذه الرحمة الموجودة من الآخرين باتجاهك, باتجاهك فهي من الله تعالى ولذلك الذي يمدحك بشيء فيك إنما يمدح الله الذي جمنك بهذه النعم فمن رحمك فإنما رحمك برحمة الله فاحمد الله على هذه الرحمة ثم بين ربنا جل جلاله على أن الفضاعة والغلظة سبب لبعد الآخرين عنك قال ولو كنت فضا غريض القلب لن فضوا من حولك وانظر إلى هذا الأمر العظيم والحال الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع قومه فقد عصوه حينما خالفوا أمره في أكثر من مرة في معرفة يفد فقال تعالى فاعف عنهم يعف عنهم لما قصروا في حقك واستغفر لهم فيما يتعلق بتقصيره بحق الله لأن التقصير بحق النبي تقصير بحق الله فعلا وشاورهم في الأمر هذا فيه رفع لقيمتهم في المشاورة وفيه فائدة المشاورة لستخلط الآراء إلى الأحسن فإذا عزمت فتوكل على الله إذا تحقق عندك الأمر واجتمعت الآراء توكل على الله فيما عزمت عليه ثم ندب الله تعالى إلى التوكل عليه بأن الله يحب المتوكلين فقال إن الله يحب المتوكلين إذا المتوكل على الله ينال التوفيق وينال محبه الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخضلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن يؤيدكم الله بإعانته ونصره فلا أحد يغلبكم ولو اجتمع عليكم أهل الأرض وإذا ترك نصركم ووكلكم إلى أنفسكم فلا أحد يستطيع أن ينصركم من بعده فالنصر بيده وحده وعلى الله فليعتمد المؤمنون لا على أحد سواه والودي يهرق ان تقفوا عند قوله وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده الخذلان هو الترك والتخذيه فمن عصى الله فاذا خذل الله العبد بعد ان عصى العبد ربه فالخذلان هو الترك والتخذيه ان يخلي الله بين العبد وبين نفسه وبين العبد وبين عدوه وبين العبد وبين الشيطان اللهم لا تخذلنا ابدا يا ارحم الراحمين ثم قالوا على الله فليتوكل المؤمنون حصل ربنا التوكل عليه وهذا المعنى نذكره يوميا في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 ولا بنقص حسناتهم افمن اثمن اتبع رضوان الله فمن باء بسخط من الله وما واه جهنم وبئس المصير لا يستوي عند الله من اتبع ما ينال به رضوان الله من الايمان والعمل الصالح ومن كفر بالله وعمل السيئات فرجع بغضب شديد من الله ومستقره جهنم وساءت مرجعا ومستقر وما دام أن الإنسان يعلم أنهم لا يستود فعلى الإنسان أن يجد كل ما رأى تقصير أهل التقصير لأن اقتضاء الصراط المستقيم بمخالفة أصحاب الجحيم وهنا وبئس المصير أي بئس المصير الذي يصيرون إليه هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون هم متفاوتون في منازلهم في الدنيا والآخر عند الله والله بصير بما يعملون لا يخفى عليه شيء وسيجازي كلا بعمله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 ويطهرهم من الشرك والأخلاق الرذيلة ويعلمهم القرآن والسنة وقد كانوا من قبل بعثة هذا الرسول في ضلال واضح عن الهدى والرشاد اولما أصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم ان الله على كل شيء قدير عندما اصابتكم ايها المؤمنون مصيبه حين هزمتم في احد وقتل منكم من قتل قد اصبت من عدوكم فيها من القتلى والاسرى يوم بدر قلتم من اين اصابنا هذا ونحن مؤمنون ونبي الله فينا قل ايها النبي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 الطيب التي مغت بهم لأن هذا مما يخصف المفائد قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم احفظ قاعدة لن تصاب بمؤذن إلا بذنب إن الله على كل شيء قدير فربنا جل جلاله يبدل الأحوال ويغير أمور بيده كل شيء وهو القدير من فوائد الآيات النصر الحقيقي من الله تعالى